وخلغ منها ا ل زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا غولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصبغ الحديث كتاب الله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 يقول الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إ ك ر ا ه في الدين غ د تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثغى لا امتصام لها الله سميع عليم الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ء ه م الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل آ ي ا ت يبين لنا موضوع مهم جدا أ و ل ا ب د أ ب ق و ل الله تبارك وتعالى لا إ ك ر ا ه في الدين ما في إ ن س ا ن ي ق ر ه عشان يخش في هذا الدين ما في ع ق ي د ة ب ا ل إ ك ر ا ه ما في ع ب ا د ة ب ا ل إ ك ر ا ه ما في ا ن ت ز ا م ب ا ل إ ك ر ا ه ما في أ ي إ ن س ا ن يكرهك عشان تخش في هذا الدين بالغسل أ ب د ا لا اكراهها في الدين مع ان هذا ه الدين هو دين الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه ا ل ب ش ر ي ة اعند ا ل إ م ك ا ن ي ا ت اللي ممكن يكره الناس على الدين يعني ممكن يكره الناس على الدين ممكن يدخل الناس في الدين بالغسل ممكن يقرب عليهم هذا الدين بالتخويف لكن هذا الدين ما ي أ ت ي بهذه ا ل ك ي ف ي ة هذا الدين أ د ا ك مطلق ا ل ح ر ي ة انت حر إ م ا تلتزم أ و ما تلتزم ما فيش ك ر ا ه ي ة ما فيش إ ر غ ا م ما فيش ضغط ع ل ي ك ل أ ن ه مش زي المناهج اللي بضعوها الناس الناس بضعوا مناهج و ق د يجوز يفرضوها ع ل ى الناس و ق د يجوز يعني يرغموا الناس عليها كل الناس اللي ب خذتوا ل غ و ا ن ي ن ا ل و ض ع ي ة دي و ا ل أ ش ي ا ء زي دي ي ك ر ه ي ض عليها اكراه بل غصب تنفذ ا ل أ م ر بل غصب تعمل كذا لكن في دين الله ما في كلام زي ل ه و ا ل آ ن الناس احرار منهم من اعتقد العقيده ومنهم من رفض منهم من كفر منهم من نافق منهم من أ ش ر ك منهم من لا ي ر ك ع لله سبحانه وتعالى عندهم م ط ل ق ة ا ل ح ر ي ة انك عندهم ح ر ي ة لا إ ك ر ا ه ا في الدين معناها في ح ر ي ة م ط ل ق ة ا ل آ ن نحن في المسجد وناس حامين به ن ا ما عندهم غرض في صلاه ة ما ع ن د م غرض في دين و ك أ ن ا ل أ م ر ما يعنيه لا إ ك ر ا ه ا في الدين لكن ربنا قال قد تبين الرشد من الغيب طريق الضرار واضح وطريق الكفر واضح أ ي إ ن س ا ن عايز طريق ا ل ض ر ا ء مفتوح طريق الكفر مفتوح طريق الشرك مفتوح أ ي ض ا طريق ا ل إ ي م ا ن بالله مفتوح وطريق ا ل إ س ل ا م مفتوح والطريقين ب و ص ل و ا أ ي واحد في يوم ن ا س ل و أ ي طريق من هذه الطرق بصل أ خ ط طريق الغي ب وطريق الكفر والشرك ت ص ل إ ل ى جهنم أ خ ط طريق ا ل إ ي م ا ن ا ل ص ح ي ح اتصل إ ل ى ا ل ج ن ة وانت حر والطريقين مفتوحات وكلكم لمن ترجعوا ل غ ل الله تبارك وتعالى في أ و ا ئ ل ص و ر ة ا ل إ ن س ا ن كما قال تبارك وتعالى انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه أ ن يختبروا فجعلناه سميعا بصيرا انها ي ن ا ه السبيل اما شاكرا واما كفورا او تشكر الله الذي اوجدت من العدم وانزلت الكتاب بيا فتحلق الطريق الى الجنه وتصل الى الجنه او تكفر بالله سبحانه وتعالى وتمشي لطريق النار وانت حر الطريقين مفتوحات انها لديناه السبيل اما شاكرا و إ م ا ك ف و ر ة إ ن ا ا ع ت ب ن ا للكافرين سلاسل و أ غ ل ا ل ا وسعيرا إ ن ا ل أ ب ر ا ر يشربون من ك أ س كان مزاجها ك ا ف و ر ة ربنا وراك مصير دير ل ل غ ي ا ما ماشي ل ي بين و د ه ماشي ل ي بين هناك ف شنو موضوع واضح لا إ ك ر ا ه في الدين غد تبين الرشد من الغيب بعد كذا ربنا قال فمن ي غ ف ر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثغى ل م ا ف ص ا م لها والله سميع عليم و د ه ه و موضوع الدين كله الكفر بالطاغوت و ا ل إ ي م ا ن بالله إ م ا إ ي م ا ن بالطاغوت ومشي وخلفه و إ م ا إ ي م ا ن بالله سبحانه وتعالى وخروجك عليه عن الشرك والكفر والضلال وربنا سبحانه وتعالى ك ل م ة الطاغوت دي وردت في ا ل ق ر آ ن الكريم في س ت ة مواضع جاءت مرتين في ص و ر ة ا ل ب غ ر ة في ا ل آ ي ة مائتين سته وخمسين و ا ل آ ي ة م ا ت ي ن سبعه وخمسين وجاءت أ ي ض ا في ص و ر ة النساء في ثلاث ة مواضع في وفي وفي في في في في الآية الآية الآية الآية الآية الآية وجاءت المائدة وجاءت النحل الزمر مرة صورة مرة صورة ومرة صورة ده كلمه ه ليه؟ كل عشان انت ا القرآن تقرأ د وتتلوه وتجي مرة على هذه تجي مرة الطاغوت ك ل ل م تفهم ة ا و ي شرم ع بتعبد ر ف انك دي كل المفسرين ركزوا على إ ن ه الطاغوت هو الشيطان ابن عباس شبرا ل أ م ة قال الطواغيض كثيرون لكن رؤوسهم خ م س ة إ ب ل ي س لعنه الله أ ي ض ا خط إ ب ل ي س في ا ل م غ د م ة ومن عبد وهو راضي ومن دعا الناس ل ع ب ا د ة نفسه ومن ادعى شيء من علم الغيب ومن حكم بغير ما أ ن ز ل الله ديل جيد تتابع دية تجد غيابة الطواغيب في الأشياء الأغلبية الساحرة مربوطين مع هؤلاء الخمسة وما إذا كان تتابع مربوطين مع شك منهم من يعبد الشيطان و د ه أ ظ ن الله اعلم يمكن الموحدين ما يخرج من ع ب ا د ة الشيطان وبعد شويه حتعرف نفسكم هل صحيح ت ج ر د ت من ع ب ا د ة ا ل ط و ا غ ي ب لكي نستمسك ب ا ل ع ر و ة ا ل و ص غ ة و ا ل ع ر و ة ا ل و ص غ ة معناه هو الدين الصحيح السليم هي ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله ا ل ع ر و ة ا ل و ص غ ة يتحدث فيها المفسرين في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة معناه هو دين الله هو شرع الله هو لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله لكن الشرط في إ ن ك تستمسك بهذه ا ل ع ر و ة إ ن ك تكفر ب ا ل ط ا غ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله و تؤمن بالله إ ي م ا ن صحيح فقد استمسك بالعروه ة الوطغة و ذ الوثغى م ابن الله ا ربه ر ل ع ة الوسقى ن عن ا عبابة ا ا ل العبد دعم علم الغيب وحكم بغير ما أ ن ز ل الله قبل ما ن م ش ر ا ل ط و ا غ ي ب الطاغوت ا ل أ و ل هو الشيطان هل نحن ا ل آ ن بعد التوحيد والعبيده السليمه دي بنعبد الشيطان ولا ما قاعدين نعبد الشيطان ده موضوع مهم جدا و ع ب ا د ة الشيطان ا ل أ غ ل ب ي ة ا ل س ا ح ق ة يوم الغياب ح ي ل ب و نفسهم عبد الشيطان و م ش و معاو جهنم ا ل أ غ ل ب ي ة وربنا سبحانه وتعالى هذا الشيطان ذكرنا ل ي وضعه في ثمانيه وستين موضع في ا ل ق ر آ ن الكريم عشان كل واحد فينا يشوف نفسه هل انت قاعد تعبد الشيطان الشيطان يعبد كيف و أ و ل من عبد الشيطان معروف أ ب و ن ا آ د م عبده كيف صلى له صامل له لا ب د ا ا ل ق ض ي ة تحت الشيطان أ ص ل عباده التجني تجد انو يامرك بانك تخالف اوامر الله سبحانه وتعالى دي عباده الشيطان عنده اوامر وعنده مداخل ويخليك كيف تعبد غير الله أ و كيف تعبد غير الله سبحانه وتعالى ذو أ س ل و ب الشيطان الشيطان عنده أ س ل و ب عجيب أ س ل و ب ه واضح ب ا ل ن س ب ة ل ي ك م مع أ ب و ن ا آ د م أ ب و ن ا ادم ربنا دخل ا ل ج ن ة ودي النهايه نحن ماشي لا بعد ما دخل ا ل ج ن ة ربنا سبحانه تعالى أ م ر ب أ م ر واحد قال لا ادم ما ت أ ك ل ا ل ش ج ر ة أ ق ر و ا ا ل ج ص ة كويس في ا ل ق ر آ ن وشوفوا كيف الشيطان دل لي أ ب و ن ا ادم و أ ب ك ر ا ل ش ج ر ة بعد ما أ ك ل ا ل ش ج ر ة ا ل أ م د مش موضوعنا يعني ممكن كنت أ س و ب كل ا ل ا د ل ة و ا ل آ ي ا ت لكن ب ا ل ن س ب ة لكم معروفه واستمعتوها الكثير أ ك ل ا ل ش ج ر ة كيف أ ذ ك ر ا ل ش ج ر ة ل أ ن ه مشهد ساقو دلاه ب غ ر و ر أ غ ر ا ه دلاه آ د م هل أ د ل ك على ش ج ر ة الخل وملك ا ل ل ه ي بلا خلي بالك عشان تعرف كيف الشيطان يعبد س ا ج و ل ل ش ج ر ة اللي ربنا ن ه ا ه م ن ا ق ا ل ل ا ه ي لمن أ ب و ن ا آ د م ق ا ل ل ه أ ن ا ا ل شجره يدين هو ن ي منها ومنعون ي منها دلاهي انت ما ع ا ر ف سبب المنع المنع سببه اساسا عشان أ ن ت و امنا حوالي ن ما تكونوا من ا ل م ل ا ئ ك ة بتاع ا ل ج ن ة وعشان ما تكونوا خالدين هنا ما نهاكما ربكما عن تلكم ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكونا ملكين ي أ و تكونا من الخالدين فيمكن يا امه محمد برضو أ ب و ن ا آ د م أ ب ا ياكل ا ل ش ج ر ة ل أ ن ه النهي كان ب ا ل ن س ب ة له واضح لكن ربنا قال فزلاهما بغرور إ غ ر ا ء يغريه لغير ما أ ك ل ا ل ش ج ر ة بعد ما أ ك ل ا ل ش ج ر ة ا ل ن ف ي ج شنو ربنا قال فلما زاغ ا ل ش ج ر ة بدت لهما سواتهما طار منهم اللبس كله عريانين كشفت ا ل ع و ر ة و ط ف غ ا ء يقصفان عليهم من ورق الجنه شار الورق ب غ ط ب ه وناداهما ربهما أ ل م انهاكما عن تلكم ا ل ش ج ر ة ن و اغل لكما ان الشيطان ل ك م عدو مبين غلا ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين دا ا ل ن م و ز ج ب ت ع ع ب ا د الشيطان ربنا سبحانه وتعالى يقصرين القصص دائما يورين دا النموذج لكن الحمد لله أ ب و ن ا آ د م بعدما ارتكب هذه ا ل خ ط ي ة رجع إ ل ى الله سبحانه وتعالى و استغفر الله وتاب إ ل ى الله ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ي نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ل ن نحن ن ح ل نحن ا ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن و ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن و ن نحن نحن ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن إ ن ترفض أ م ر الله أ و ترفض شرع الله أ و ترفض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ما ت ن ف ذ ه ودي تبقى عباده ل ف ا و ت اللي هو الشيطان ل أ ن ه ا ل ب ي أ مرض بانك ما تعبد الله و إ ن ك متنفذ ا هذه ا ل أ و ا م ر منو ا ل ب ي أ م ر الشيطان الشيطان ده ما بيجي ك ع ل ن ي كده لكن هو شايفك وشايف كل واحد ف ن ا بيعمل شنو ربنا قال إ ن هو راكم هو و غبيل من حيث ه لا ترونه م والشيطان طريقته عن الوسوسه اي وسوسه لكي خليك تكتكب خ ط أ من ا ل ا خ ط ا ا ل خ ط أ طبعا اللي ب ت ك ر بها شحرم الله سبحانه وتعالى او شحرم الرسول صلى الله عليه وسلم وانت مؤمن بعد ك د ه الشيطان ي س و د ك بعد الايمان د ي ا اذا معصيه الله ومعصيه الرسول وربنا قال وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة اذا غضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم إيه؟ الخيره من امرهم ومن يعصي الله ورسوله ف غ ض الله ضلالا مبينا يعني الشيطان حريص جدا ان ي س و د ك عشان تعبده وعشان تعبدوا عن طريق ايه ان ه ي أ م ر ب م ع ص ي ة وينه يرتكب ا ل م ع ص ي ة ي أ م ر بشيء امر ك به الله سبحانه وتعالى يخليك تعمل دبه ويسوقك الى عبادته دا ب الطاغوت الاول دا ما بيسكن منه اي انسان لكن الحمد لله ان ه كل انسان جاء م ص ي ب ة ز ي د ي ة ارتكب اي ج ر ي م ة فيها م خ ا ل ف ة لله م خ ا ل ف ة للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال المؤمنين اذا مسهم طائف من الشيطان عملوا ايه تذكروا فاذا هم مبصرون يعني اول الشيطان ما ي ر م و في خطيئه فيها م ع ص ي ة لله او م ع ص ي ة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده ت ل ق ا و ر ج ع ط و ا ر ي يقول استغفر الله عز وجل زي ما ابونا ادم ل م ا ا ر ت ك ب الخطيئه وكر ا ل ش ج ر ة رجع الى الله قال ربنا ظلمنا انفسنا و إ ن ل م تغفلنا ر وترحمنا لنكونن من الخاسرين فربنا ع ا ف ى عنه لكن برضو مره من ا ل ج ن ة اذن المؤمنين برضو بنفس المستوى لا الشيء بخاف منه وقبل ما امشي ل ل ع ز ي ز ا ن ه بعد التوحيد بعد العقيده السليمه الواحد تلقاه يرتكب ا خ ط ا ء كبيره تسوبه الى النار والله شي مؤسي إ ن ا ل إ ن س ا ن بعد عقيده السليمه د و ا ل ع ق ي د ة ا ل ط ي ب ة د يمشي ي جهنم و إ ن كان المؤمن الموحد ما ب يخلد في جهنم ليه ل أ ن ا ل إ ي م ا ن ده مهما كان ب س و ق ك إ ي ه ف ج ي ا ل ش ف ا ع ة تنفعك يك لكن ليه يا أ خ ي المسلم أ ن ت بعد ا ل إ ي م ا ن الصحيح د ي ما تعمل معه عمل صالح عشان ما تتعذب ش الناس عشان ما ت تبعد من ا ل أ ش ي ا ء كلها اللي ربنا سبحانه وتعالى نهات منها و ا ل ش ي بيرمك فيه الشيطان ب ا ل خ ط أ ترجع إ ل ى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتتوب ل أ ن ربنا ق ا ل المؤمنين إ ذ ا مسهم طائفه من الشيطان يتذكر اول ما ج ا ء ا ل ش ي ط ا ن غشاه وغشاه وغشاه ل ا الشيطان يغش لحد ما ت ت ك ب ا ل خ ط ي ئ ة لكن بعد كدا عندك ف ر ص ة تستغفر الله تتوب إ ل ى الله ل ي لانك أ س ا س ا ما تصير على ا ل م ع ص ي ة دي ولكن وضعت في هذا الخطا وضعت في هذا ا ل خ ط أ تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب ربنا ق ا ل المؤمنين إ ذ ا مسهم طائفه من الشيطان يتذكروا إ ن ه م ل يرتكبوا خ ط أ فرجعوا إ ل ى الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا هم م ص ل و ن معناه يرجع يستغفر الله والشرط إ ن ك بعد ما ترجع ي س ت غ ف ر مش ترجع حسه وبعد شويه تاني تمشي تعمل ذي وكان كمان ت ك و ب وتمشي ا ن ي ت تعمل ذي وت... لا أ ب د ا عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى ل من قال لا إ ق ر ا ه في الدين غتبين الرشد من الغيب قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كفر بالطاغوت معناها ما في ع ب ا د ة للطواغي و ا ل ط ا غ م ع ن ا ه كل ما ع ب و دون د من ل ل كل ه ت ش ر ي ع من دون ان ل ل كل ه ظ ا ما م ي ق و م على شرع الشيطان ل ولا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ه هدية يبقى ت ر ع ا ل في فده كله ا ل ي ق خ ا ف م ن ه بالنسبة ل ل م ويعطي ح د ن إنه أولا ي الشيطان ويقول ي ان الله يجب ان عبد يكون الشيطان ن إنه لكم م عدو ب ي و أ ن ا بدوني هذا صراط م س ت غ ي م ولقد أ ض ل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا ت ع ق ل و ن ا ل أ غ ل ب ي ة ا ل س ا ح ق ة من البشر بللهم ا الشيطان وحقوا نحن م ت م ح م د ن ا خ ي د ر س نشوف أ خ و ا ن ا ديك بللهم ا الشيطان عملوا شنو ربنا يحكي لنا ا ل أ م م ا ل س ا د ق ه كلها ذ عملوا كدا عمل لهم كدا و كلهم ربنا ق ا ل ف ز ي ن لهم الشيطان و أ ع م ا ل ه م فصدقهم عن السبيل فهم لا ي ه ت د و ن بعد كدا ا ل آ ي ه ربنا ق ا ل ف ع استمسكوا بالعروه نصغى ل م ت ص ا م لها بعد الايه قفلت والله سميع عليم سمع مطلق وعلم مطلق ربنا يسمع كل واحد فينا بيعمل شنو وربنا سبحانه وتعالى عليم بتصرفات كل إ ن س ا ن فينا بيعمل شنو بالآية دي جاد كده ده كده عبادة لناس تانين ونحن الموحدين نجد لعبادة وبعد الآية بيخ كبير فيكم الآية يختفر الطاغيط تانين مرتبين الطاغيط اللي الشيطان اتامتها بارك الله عشان الناس الطاغوط معناه لناس نفسنا بتاعت لها قلمة بس موضوع ومهم مش كده ونحن هو نصرف إنه ا ل آ ي ة الثانيه ربنا قال الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ء ه م ا ل ق ا غ و ت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون طيب الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور ب موضوعنا المهم الله سبحانه وتعالى تولى أ م ر المؤمنين ولذلك المؤمنين أ و ل ا ما عندهم ولغ الى الله ربنا ب ن ا س ح هل ت ع ا ى شرع اي انسان ز ل ليهم كتب و أ ل ليهم هل أي رصد إ ن س مؤمن ا ه ت م بالشريعه ة دي ا ت م بدراسه ا ل فهمه حلل حلاله حرم حرامه ل أ ن ه كتاب جاء من الولي اللي انت بتعبده وربنا سبحانه وتعالى جاء بالكتاب ده عشان يعملك شنو عشان ي خ ر ج ده ك ل م ة التخريج م ع ن ا التخريج ذات مبتن اللي ب د ر ا س ة وعلم وبعدين تجيب شهاده ة كل ك زولة و داري د تخرج يدرس كتاب ا ويتخرج دكتور دايرك تبغى مهندس تدرس كتاب الهندسه ت ب ق ى مهندس د ا ي ر تدرس ك ه ر ب ا تدرس كل شي ء عايز تتخرج لا بد إ ن ك تدرسه وتفهمه وتعمل ب ه إ ذ ا ربنا سبحانه وتعالى من أ ن ز ل هذا الكتاب عشان ينتفع منه, منه المؤمنين المشركين والكفار ما بينتفع من الكتاب د ه و ربنا سبحانه وتعالى من أ ن ز ل هذا الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ت ا ب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك لتخرج الناس شوف الاخراج للناس عامه لتخرج الناس من الظلمات الى النور ز ن ا ن م ي م ة ق ط ي ع ة أ ي عمل بتعمق في الربا كل الظلمات دي معناها إ ن ه ا ا ل كل التشريع دي ربنا سبحانه وتعالى أ ن ز ل و ا ليك عشان تخرج من الظلمات إ ل ى النور ظلمات معناها كفر وشرك نور معناها ت م ر ك الى إ ي ه إ ل ى التوحيد و إ ل ى دين الله الخالص إ ل ى ا ل ش ر ي ع ة ا ل ن ظ ي ف ة ا ل س ل ي م ة ربنا سبحانه وتعالى في ا ل آ ي ة د ي ل م ا قال الله هو الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور معناها أ ن ز ل لهم كتاب تخرجوا بيه من الظلمات بتاعت الشرك والكفر ده إ ل ى النور بتاع ا ل إ ي م ا ن و إ ل ى إيه؟ إلى جنات تجري من تحتها لا تتخرج ساكن انت ما د ر ي ت يا ا ولا فهمت ولا عملت تتخرج كيف كيف ا ل ط ر ي ق ة تخرجت من الظلمات دي عشان تمشي للنور يعني معناه كيف الظلمات دي هي كفر والنور هو إ ي م ا ن انت كيف تخرج من الكفر دي عشان ت ب ق ى م و من صحيح ا ل ع م ل ي ة دي بارك الله فيكم ا ل ك ل م ة بنشوفها ك ل م ة ب س ي ط ة لكن لما نجي نعمل لا بحث ص ح ي ح نجد ا ن ه ن ح يجب ان ي ك ب د لدينا ا ل كتاب للاسف فقط لانه يجب ان ل الله ا ت يكون لدينا ر ل كتاب للاسف يوريك ل ف ق ا ل ن م م ي ة ج ز ا ء ك ف ق ا للاسف ر ع م كده كل ش ف ق ا للاسف ف ق ا ل ل ا ن ف فقط ل ل ا س ي فقط ل ل ا غادي أنا ا ل ل ي أنزلت لك ا ل ك ت ا وأنا ب أ ر س ل ت لك م ع ل م ا ل ل ي هو ا ل ر س و ل صلى ا للاسف ه عليه ل أ ر س ل و ا ل ك عشان يخرجك من الظلمات عشان يهديك إ ل ى طريق الحق عشان يبين لك الحق الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجوا من الظلمات إ ل ى النور دي معناه دلاسه منهج كامل متكامل كتاب و س ن ة ده عشان تتخرج من الظلمات النور زي ما المشركين والكفار دي اتخرجوا من النور ومثل الظلمات النور كان موجود معاهم ل أ ن ه ل م ا ربنا ذلك الاصول كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور جب طواغير شرعوا مع الله عملوا تشريع وعملوا كتب وعملوا غ و ا ن ي ن وعملوا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا و ا ل أ غ ل ب ي ة الساحقه مشوا م ع ه م خلوا كتاب الله وهدي رسول الله دير عملوا شنو دير ساقوهم من النور إ ل ى الظلمات ساقوهم من شرع الله ساقوهم من دين الله ساقوهم من كتاب الله مشوفوهم وين دخلوهم في الظلمات بتحت الشرك ل أ ن ه تشريعي عملوا يوم تشريع دخلوا في وعملوا يوم أ ح ز ا ب وطوائف كل ا ل أ ح ز ا ب والطوائف و ا ل أ ش ي ا ء دي كلها مؤلفات ب ت ع ت منو بتاع ا ل ط و ا غ ي ليه عشان يجلوا الناس من النور يدخلون في الظلمات ويمشوا بين ا ل غ ي ل وخلوا بالكم ل خ ت ا م ة ا ل آ ي ة الله والذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ئ ه م الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون فهمت بارك الله فيكم أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب النار بشنو؟ بالتخطيط ش ن و ب والتشريع و ض ع ر ي ه م الناس فوائدهم ا شرعوا شرعوا للناس وعملوا للناس أ ع م ا ل ع ج ي ب ة جدا كلوا تشوفوا هذا و ك ل م ة طاغوت تشمل كل تنظيم وكل وضع وكل حكم لا يقوم على شرع الله ولا على دين الله معناه قائم على ايه على عباده الطواغير و ا ل آ ن ا ل س و د ا ن ي ة ذاتهم واقعين في الموضوع ده وقعه كبيره جدا كل العالم الاسلامي إ س ل م ي صحيح هو م ى ع ا م إ س ل لكن أحسن تقول كل العالم إليه لأنه عالم إسلام أحسن تحكيم صحيح واقع ما الله العالم الإسلامي دي إذا كان هم في بدون دي شرع إذا مسلمين ل أ و ل شيء ما كان يرطب غير كتاب الله و س ن ة ر ص ي ل ل ه كل الدول ا ل ع ر ب ي ة اللي بيسموا نفسهم يسمون دول عربيه ا ف ر ي ق ي ة ده اسم صحيح لكن ك و ن يسمونه مسلمين بدون تحكيم شرع الله ربنا قالوا من لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف و ل ئ ك هم الكافرون الظالمون الفاسقون كل ا ل ق ر آ ن يتكلم ب إ ن الحكم إ ذ ا ما بقى بما أ ن ز ل الله و ك ل م ة بما أ ن ز ل الله ما تفتكر تحكم ا ل د و ل ة وبس انت ز ا ت ك مطالب انت ربنا أ ن ز ل لك الكتاب عشان تتخرج هم ا ف ولكن ا يريد ح م ت عا يقولون ا يريد ان ي ك ا ن هناك م اشياء اخرى ل ل ه كله ا ن ه ل يقولون ربنا ان آمنوا ي خ ر ج ه م م ن ا ل ل ظ م اشياء ا خ ر ج ك من ا لانهم ي ق و ل م ن ان ل يكون هناك ا ش ي ا و اخرى ل تلتزم بشرع ا ل ل ه ت ت ل ز م ب ي ق ا ل ل ه و ب ع د ن ان ي ك س ن هناك د ل ل اشياء ل يتوقف على ا ل ز ر ى فكل إ ن س ا ن أ ر ا د ل ن ف س ا ل ن ج ا ة ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا ب ا ل أ س ل و ب الواضح ا ل بينه الله و هو الذي ن آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور بهذا المنهج لكن يا اخي المسلم إ ذ ا أ ن ت ماذا ن س ت ا ل منهج أ ن ت عايش في الظلمات وما جاءوا بخبر عايش في الظلمات عايش فيها كيف عايش فيها ل أ ن ك مخالف أ و ا م ر الله و أ و ا م ر رسول الله م ع ع ن ك موحد ليه ل أ ن ه ن ا ك في ط ا غوط ب أ م ر ك اللي هو الشيطان وبعد كذا ربنا سبحانه وتعالى يحجنا بهذه ا ل ح ج ة الواضحه بينه لانه يوم ا ل غ ي ا م الناس لمن يجب ان بالضفاع يقول ا ا ا ل ل ل ك ه الله ي ا ك تبارك وتعالى في صورة ا ل ن س ا اقول ء في الله تبارك وتعالى ألم ترى ا الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا أ ل م تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أ ه د ا من الذين آ م ن و ا السبيل اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أ ل م تر إ ل ى الذين يزكون انفسهم هذه ا ل آ ي ا ت نزلت في اليهود والنصارى والنجود والنصارى زكوا انفسهم قالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و ن ص ا ر الله قال تلك أ م ا ن ي ه م قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وزكوا نفسهم هم شعب الله المختار وزكوا نفسهم باشياء كثيره جدا الشيء البخاءت م ن إن الموحدين الآن نفسهم إحنا وحدنا بتاعتنا انتهت انتهت يذكوا والقضية خلال القضية ما قد ي جدا ل لدخول الجنة لكن هذا التوحيد زي ما الإخوة وفلسطينيوية قلت لو أ أسنان أسنان س ب ب بدون بدون ا هذا ما مفتاح مفتاح د زي يعني التوحيد سبب لكن هذا السبب معه مسببات أ خ ر ى كل ا ل ق ر آ ن م ا ق ا للموحدين برا وماذا للمؤمنين خش ان الذين آ م ن و ا يدخلون ا ل ج ن ة لا قالوا عملوا الصالحات العمل الصالح هذا ده, ده لو ما بقى مشروط ما عمل صالح و إ ذ ا ما بقى أ م ر ت به الله سبحانه وتعالى ما عمل صالح والرسول قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد إ ذ ا بارك الله فيكم العمل الصالح ده ما د ا ي ل د ر ا س ة ما داير فهم مين اللي ح س و فينا قاعد يقعد عشان يدرس يشوف ده عمل صالح وده عمل سيء ده عمل كويس كده وربنا سبحانه و تعالى قال يوم تجد كل نفس ما عملت من عمله محضه من خير من الشر كله قدامك تنتهي ل ناس وانت ما جاوب خبر حس كثير من الناس الان بيعمل عمل لكن ما عارف العمل ده مع انه يا اخي المسلم انت مراغب في الفاظك في معاملاتك في محل عملك في اي محل انت مراغب حتى لو بتشتغل في الدولة أي عمل انت في اي عمل انت و ق ا ت ليك كمان م ل ا ئ ك ة يقيد و ليك إ ذ ا انت فتش للعمل اللي ما تمشي يوم الغيامه هناك وربنا سبحانه وتعالى يكشف ليك العمل وربنا سبحانه وتعالى يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون القضيه دي ا ن ه عمل عاز يفحصوه هناك من هنا جايه عمل كويس قبل ما تمشي هناك مزكي نفسك. خلاص ما ما ما أنا خلاة والله تزكي موحدين نفسك ونحن تقول وحدت والتوحيد ي ق و ل ي ش غ ل ت من ع ب ا د ة الله والشيطان عنده مداخل ل ق ا ت وحتى والله ما بيجيك بباب التوحيد لاصقه ل أ ن الباب ده عارف إ ن ه كان ج ا ت فيه ما في ليك طريقه ما في ليك طريقه يخليك من باب التوحيد ل أ ن ك انت وحتى ما ب ت ب ع إ ل ا الله ولا بتستعين إ ل ا بالله ولا بتسبح لغير الله ولا تلزم لغير الله ودي قضية انتهت عنده يخليها ده محل التوحيد يخليه هو عنده خطة يسوق الجماعة كلهم فاطبع الله سبحانه وتعالى قال لي ارايتك هذا الذي كرمت علي لينخرتني إ ل ى يوم الغيامه لاحتنقن لا ذريته إ ل ا غليل غليلين اليملون والله النسبة لمن قالوا في المليون يطلع واحد. في يطلع في ضرباها واحد المليون من المليون نفر يطلع واحد. شوفوا يلقى نفسه ي أ ك ل الربا يلقى نفسه شغال كلام في الناس ن م ي م ة في الناس ق ط ي ع ة في الناس ياخي ذ التوحيد ينفعك شنو دي ما لك ي التوحيد ه ا مع ب ب س عليها عشان أعمل أعمل حسابك شوف بالذات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 غووا انفسكم و أ ه ل ي ك م نارا وغودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة عليها ملائكه غ ل ا ب شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما ي أ م ر و ن لو كان ا ل إ ي م ا ن براءه ك ف ا ي ة لما كان قتل اي تقول لنا يا ايها الذين آ م ن و ا غووا انفسكم و أ ه ل ي ك م هل عملنا و غيري رغبتنا من المحرمات ب كلها من م ع ص ي ة الله ومن م ع ص ي ة الرسول هل عملنا و غيري ولا ما عملنا ولا نفسنا؟ نحن وحدنا ونحن ما نحن ما بجينا فوق ونحن خلالات خلال نفسنا بجينا الجلج بنزك نحن نحن كين مين مع مع نحن نحن د و ب د خ ل ن ا و ك م اننا م أ خ لا ل أ ش ي ا ء إ ن ا ل إ ن س ا ن ي ك و ن م ؤ م نحن نحن نحن نحن ا ل ن ر آ ن يا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لما ت ق و ل و ن ما لا ت ف ع ل و ن نحن نحن ن ع ن الله أ ن تقولوا ما لا ت ف ع ل و ن فيم ت ب ن ر ك الله فيكم؟ ليه بتقول ح ن نحن و ح د ي ن ما في عمل؟ ليه نحن ن ق و ل م و ح د ن نحن ن غ ا ل ي ن ن م ي ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن م ن نحن ا نحن ل ح ن نحن ن ح ل ن ا ن نحن نحن نحن نحن س ا ن ل م ن ي ح و ب ي ش ط ب و له الذنوب ا ل ق د ي م ة دي أ م ا نحن محتاجين ان نتوب إ ل ى الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا توبوا إ ل ى الله توبه ن ص و ح ة عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئات يمسح لكم ا ل ج د ي م ده كله كثير من ا ل أ خ و ا ن تجدون بين اخوه مرض بينهم مشغالين فيه وصلوا مستوى كبير جدا في الحديث في أ خ و ا ن ه م و حتى في عروض أ خ و ا ن ه م د ه ما صفات م ؤ م ن ي ن ما صفات المؤمنين كده التوحيد معنا إ ذ ا ما بغى معه عمل يبقى ت س ك ي ه ساكت ذلك انظر ل ل ي ه و و د ا ص ا وربنا قال ألم ترى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا ر ترى ى يزكون بل أنفسهم من ألم يزكي ي ل فقيلة م و ن ن ا ظ كيف يفترون على الله الكذب و ومن يقول وباليوم الآخر ربنا وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في غلوبهم ا الناس آمنا بالله الآخر ربنا قال الله إلا من هم بمؤمنين أنفسهم مرض في فذابهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا ايه يكذبون كِذِبٌ إ ي م القضيه ن بتاع ك ل م ده ما عند ي ي م عند الله بارك الله ما ق ض ي ت لعب القضيه قضيه جنه او نار ا ل ج ن ة تخشها كيف تخشها ب ا ل ص ف ة تخشها ب ا ل إ س م تخشها بانك تدعي ا ل إ ي م ا ن وتدعي ا ل إ س ل ا م لا يمكن أ ب د ا هذا بارك الله فيكم أسأل الله أن بسم الله الله الأحد الصمد الذي لم وإياكم يحديني ي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 راجع الايات في من ا ل آ ي ة ستين الى ا ل آ ي ة خ م س ة وستين ص و ر ة النساء هذه آ ي ا ت يسوقها الله سبحانه وتعالى ألم ترئي الم ي وأنزل وأسباب النزول من إنه قبلك الجبية الجبية ل مش فهم ا ا ي آ تر وإن ت ج ب في نفسك شوف أنت من ا ل ص ن ف ذ الذين خ ك ا ل ز ل ة يزعمون يوم أ ن ه م آ م ن و ا بما أ ن ز ل إ ل ي ك م وانزل إ ه م ي ر آ ن من ؤ م ي ن ب ا ل ر س و ل لكن بالرغم ان ذهب ب ن ق ا ل وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت كل الامه الان تتحاكم الى الطاغوت الناس ج ا في ا ل ك ر ا س ي الى ل عندهم عقل كل واحد يجي في الكوسي لحق ويشوف القبار و ر ا ح و ه بابل ك ر ا ح و ي ن القبار كان في الكوسي ذا ر ا ح و ي ن مشهوين مش ى ا ل غ ي ا م مش ى ي ج ي ف ه ن ا امام الله سبحانه وتعالى كتابه بيمينه إ ل ى ا ل ج ن ة ولا كتابه بشماله إ ل ى الناس كل ا ل ملوك الرسائل قعدوا في شنو قعدوا في الناس اللي عبدوا غير الله ومشوف زي ما ربنا قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال كل الناس سكنوا في محل الظالمين والمجرمين هم ماشيه يسكن في محل الظالم د ي ا ك ا ل قدام ومشى الغيام ويجي نفس النوع ويبدا أ ز ر ق من داء ويمشي الغيام ويجي ا ل بعد يمشي الغيام و ه ده ك كل ذ ا ا لأن ل شنو ش ي ط ا خلاص ربنا قال ن ف ز ي ن الشيطان لهم و بعد م ا ل ه ف ه عن ل يمشي لا يهتدون ط الغيام ن حس شوف ا م بالأمس ن ا ا كلها ا ط ح ت دي ل ر ل أ ن أ ص ل الناس إ ذ ا ر ف ض و ا ابو بل موضعي م ا ي ب ة و ا ل م ص ي ب ة ج ا ي ة يا إ م ا ب ا ل موضعي يا ابو بل موضعي يا ابو بل موضعي يا ابو بل موضعي يا ابو بل موضعي يا ابو بل موضعي ه ا ابو بل موضعي يا ابو بل موضعي يا ابو بل موضعي يا ن ب و بل موضعي يا ابو بل موضعي يا ابو بل موضعي يا ابو بل موضعي يا ا ب ل موضعي يا ي ب و م و ن ع ي يا ا م و موضعي يا ابو موضعي يا ابو مو موضعي يا ي ب و ن أن و ض ع ي يا ابو مو مو موضعي يا ابو مو موضعي كل من زاد الشيطان كل ا ل أ م م ديه بتدعي ا ل إ س ل ا م وما حتى ما شاء الله س ا غ م الشيطان للعمل ده حتى الموحدين عنده أ س ل و ب معهم آ خ ر سمعتو ه قبل شوي يسوقوا بطريقه اخر المؤمنين يسوقوا بطريقه اخر أ م ا ذلك خلاص يفلفت كده على اليوم كل بعد سنه ي ق و ل لهم تمام د ي م ق ر ا ط ي ة ا ش ت ر ا ك ي ة خلوهم مع الكتاب كتاب د ا ب ع د و ا منه بعد و ا منه عشان يمشوا جهنم ده عمل الشيطان وحتى ربنا قال و إ ذ ا غ ي ل لهم تعالوا إ ل ى ما أ ن ز ل الله إ ل ى الرسول أ ي ذ ا دعوهم إ ل ى كتاب الله الى سيد الرسول ربنا قال رايت المنافقين يصدون عنك ص د و ر بدون ما يدعوهم إ ل ى هذا الدين ما ي ج و ب يدعوهم بشغل ع ل ى م ا يجوز ل ي ه ل أ ن ه م يصدوا المنافقين وذي من علامه المنافقين كونهم يخطب شرع الله لكن ربنا قال فكيف إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة بما غتمت ا ي د ي ن كيف لمن تجيهم المصيبه اطفال الكبر ثم جاءوك يحلفون ان اردنا الاحسانا وتوفيق الله ن ح ن ما عملنا العمل ده إ ل ا عندنا فيه يعني إ ح س ا ن ل أ ن ط ب ع ا ا ل ط و ا ئ ق م خ ت ل ف ة وبهناك مسيحيين وبهناك لادينيين وبهناك كده عشان كده ما قدرنا نحكم شرع الله وعشان عايزين نوفر بين ا ل ج م ا ع ة وعشان عايزين نجمع الشمله و... سبحان الله, عملية معروفة حسنة لأن كلهم ما مشارع الله ليه لأنه مسلمة المؤدينة المؤمن في وفي وواحدين دير كده منافغة عشان فئات فئات كفار ما مؤمنين ذ ا ت ه ي م ا م ي و ن م ن ي ن ا ل و س و ل ويقولون ان ي ك و و ا من م ج ل ان يكونوا من اجل الموضوع ان يكونوا من اجل ان يكونوا من ا ل ل ه ن يكونوا من اجل ا ل يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان ي ك و ن ش ا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان ن ا من اجل ان و ن و ا من اجل ان يكونوا من ا ل ا م يكونوا من ا ل ان يكونوا من اجل ان ي ك و ل و ا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من ا ل ان يكونوا من اجل ان ي ك ن ا من ا ل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان ي ك و ن ا من اجل ان يكونوا من اجل ان ي ن و من ا ا يكونوا من ا ل ان ي ك و ن ي ق بين الجماعات ونعم ل ك د ا ب كل سبب كل ا ل أ م ه ابد ل أ حكم شاء الله ي ه و د ا سبب الله سبحانه وتعالى يقول أ و ل ئ ك الذين يعلم الله ما في غلوبه الله لا يعلمون في غلوبه م بعد كده يقول الرسول فاعرض عنهم خليهم لكن برضو غلوا عزهم عملوا م و ع ظ ة وغلوا في أ ن ف س ه م غولا بليغا الغولم ا يكون في النفس ي ك و ن له أ س ف كلموا بالكلام يا احمد ولذلك دعاه ا ل إ س ل ا م ما عليهم إ ل ا أ ن يبلغوا ا ل د ع و ة و ي أ ا م ر ا بالمعروف ينهو عن المنكر بعد كده ه د ا ي ة بيد الله سبحانه وتعالى لكن ربنا أ م ر الرسول قال لكده قال لهم في أ ن ف س ه م غولا ب ل ي غ ة وربنا سبحانه وتعالى يقول وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا ليطاع ب إ ذ ن الله يعني الرسول ا ل ل ي ب يكلمك ج ي بيجي من عند الله مش عند عشان الله ب د ع و ة ويمشي منك لا ي ا اذا الواحد يكلمك و ي ف و ل لكن الرسول الذي يرسلهم يرسلهم عشان تطبيق ع ش ا ن ن تستجيب ت ل د ع و ة الرسول لما يجيب لدعوه ه ة تستجيب ل ا واي واحد فيك واحد ك مدام يعرف انه لما تستجيب دعوة ب ت لها الانسان ن انك انت جدنيه تختشي بكري ويلاقيك ويقول تبدأ كرت كرت دعوة انت ما جيبني. طيب الله قدم لك كرت دعوة、استجيبت. وما قول لك لك الله لك الله ما استجبتها قدم سمعته آمنوا ايها الذين إذا يحييكم انت اذا ما استجبت ح س س ه حتستجيب غصبا عينك ف ي يوم ذات ي ه ل ذات يوم ح ي د ع ي ك م ن ا ل ي ر ض ح ا ت يوم ش ا ت يوم ذات و ا ت ه ه ن ا ت و ل ا م ا ا ت س ت ج ي ب يوم د ا يوم د ا ت س ت ج ي ب ب ا ل غ ي و ع ش ا ن كده ا س ت ج ي ب م ذات ة ر ب ن ا دعاك ا س ت ج يوم ذات يوم ذات ي و ع ش ا ن ت يوم ذات ي و ا ت ي م ذات ي و ا ت يوم يوم ذات يوم ذ ت يوم ذات ي ت ي و ت يوم ا ي و ا ت يوم ا ت يوم ن ا ت و م ذ ا ل ي و ا ت يوم ذات ي ا ت ي و ذات ي و ذات يوم ذات يوم ذات يوم ا ت ي و ذات ي و ا م ر ا ل ي ا ب ة ل م ت يوم ت يوم ذات و م ذات يوم ا ت طالما جئتني من عند الله وجئتني برسالتك وجئتني بالكتاب لا أ ن ا ما علي إ ل ا أ ن ف ذ وده لكن المؤمن المؤمن أ ص ل ا ما عنده حق اختيار لكن ا ل غير المؤمنين هم من ما ن م بينفذوا عشان ك د ه ربنا يقول وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا ليطاع ب إ ذ ن الله ولو أ ن ه م الظلموا أ ن ف س ه م جاءوك ف ا س ت غ ف ر ا ل ل ه واستغفر لهم الرسول لا يجد الله توابا ل رحيما لكن بعد ك د ه ربنا يقول للرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد و ا في أ ن ف س ه م حرجا مما غضيت ويسلم و ا تسليما والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو في ح ل ي ف ة لو فهمناه ا و ل من ربنا ي ح ل ف برغبته يحلف بنفسه فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ش ج ر بينهم لو ما في تحكيم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وللمنهج جبريل الرسول الناس مع مؤمنين لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ش ج ر بينهم ويسكتوا ثم لا يجد و ا في أ ن ف س ه م حرجا مما غضيت ما الحكم دار mختار في تحرج بكجر إن أ م ا إ ذ ا جئت م ك ر ه ولجئت ا ب د و ن ن ي ة برضو ربنا ما يقبل منك ل أ ن ه لا بد تجيه إ ن ك ط ا ئ ع م خ ت ا ل و ج ا ئ ب ه بنفس ط ي ب ة ثم لا يجد في أ ن ف س ه م حرجا مما غ ض ي ت ويسلم تسليما إ ذ ا ما في تسليم لله والرسول ما في إ ي م ا ن و إ ن ت ما مؤمن اذا ما تسليم. وأيضا في سليم و أ ي ض ا في ص و ر ة النساء ربنا قال الذين آ م ن و ا يغاتلون في سبيل الله والذين كفروا يغاتلون في سبيل الطاغوت فغاتلوا اولياء الشيطان انك اذا الشيطان كان ضعيفا كل الامه الان مناهجهم عشان شنو عشان الشيطان والشياطين ما تفتكرون بس الشيطان بتاع الجيم براوا ل ش ي ا ط ي ن التانيين بنحن ما دامين ننساهم من عبده هو راضي ومن دعى الناس بعباده نفسه ومن د ع شيء من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله بير ايضا في غيابات ا ل ط و ا غ ي والشياطين بتاع الجيم ذاتهم هم الاوحل للجماعه ب ه وربنا قال وكذلك ر ب ن ا قال و جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ذا ك ل كلام زخرف ساغو شياطين الانس وطلوهم بهم و بعد كذا الشيطان الكبير شغال شغال مع منهم مع الموحدين عشان كذا ش و ف الطريقه ليه لانه ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير و في صوره النحل يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاغبه ة المكذبين كل الرسالات جاءت بالمعنى ده أي رسول أي كيف كان ع ا ق ب ة ا ل م ك س ي شوفوا إ ذ ا كان ما مشيت المناطق اللي حصلت فيها الحوادث دي ه ا تعالوا سيروا في ا ل ق ر آ ن أ غ ر و ا ا ل ق ر آ ن و ش و ف و ا ا ل ط و ا غ ي ط ا ل ع ب د من دون ل الله سبحانه وتعالى و ش و ف و ا ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة كيف عبدت ا ل ط و ا غ ي ط و ا ل ن ت ي ج ة كانت شنو أ ب د و ه ا من أ م ه ن و ر وانتم اشيل ل غ ا ي ة ما تجري ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا الرسل بيل جبله د ع و ا ت ن س ت ش ن و والنتائج كانت شنو وده مع أنه مع بقلينا بقلينا نح حقه ع ز ة ك ب ي ر ة جدا عشان نعرف أ م ة نفسه امه ة و ث س ب ب شنه كل أ م ة أ م ة صالح امه كل ا ل أ م م دي سبب اش نبارك الله فيكم عشان نكون على بينه وفي أ و ا خ ر س و ر ة الزمر يقول الله تبارك وتعالى ي أ م ر الرسول غل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ع ب د الله مخلصا له الدين و أ م ر ت ل أ ن أ ك و ن أ و ل المسلمين غل إ ن ي أ خ ا ف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم غل الله أ ع ب د مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل فوقهم قلوا الخاسرين الذين وأهلهم الغيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخيف الله العبادة والذين الطاغوت إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. الذين يستمعون الغولة فيتبعون أحسنة. أولئك الذين هداهم الله وأولئك إن أنفسهم من من ومن فاتغون اجتنبوا أن وأنابوا يستمعون فيتبعون أحسنه خسروا يا عبادي يعبدوها عبادي هداهم الألباب يخيف فبشر يوم هو تحتهم به هم د ه في آ خ ر موضع بالنسبه من أ و ل ا ل ق ر آ ن ل آ خ ر آ خ ر موضع جفي ا ص و ر ة الزمر من ا ل آ ي ة حداشر الى ا ل آ ي ة المتاشر ربنا يقول الرسول إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ع ب د الله مخلصا له الدين ع ب ا د ة الله ب ا ل إ خ ل ا ص إ ن ه ن س ا ن يخبد الله مخلص في عباده له الدين و أ م ر ت ل أ ن أ ك و ن أ و ل المسلمين أ و ل من يستسلم ل أ و ا م ر الله الرسول ق و يا محمد ق و إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فالرسول صلى الله عليه و سلم يخاف إ ن ع ص ى الله أو ما ينفذ أ و ا م ر الله سبحانه وتعالى إ ذ ن من باب أ و ل ا نحن نخاف أ ك ث ر وربنا غفر له ذ ن ب ما تقدم وما ت أ خ ر إ ذ ن نحن حق نخاف ا أ ك ث ر والرسول يقول إ ن ي أ خ ا ف و الله ي أ م ر يقول ل ك ا ل م ن كذا قل إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولله ا ل أ ع ب د مخلصا له ديني فاعبده ما شئتم و ا ل ع ب ا د ة اسم جامع لكل ما يحبه الله و ي ر ض ا ه اتباع للناس فلان وفلان ع ب ا د ة اتباع ل كتاب الله و س ن ة الرسول ع ب ا د ة وهكذا العباده اسم جامع وبعد كده ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل فاعبدوا ما شئتم من دونه يقول قل إ ن الخاسرين الذين خسروا أ ن ف س ه م و أ ه ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة والله كل إ ن س ا ن ه ي خ س ر رغبته وحيخسر أ ه ل ه وحيخسر نفسه ما في زول يخسر معك من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء فعليها وما ربك بظلام للعبيد مشيت جهنم خسرت رغبته خسروا أ ن ف س ه م و أ ه ل ي ه م أ ه ل البرد إ ذ ا ما عبدوا الله فتخسرهم ويبقوا في ا ل ج ن ة ان تبقوا في النار بنفس المستوى عمل الموضوع موضوع عمل خسروا أ ن ف س ه م و أ ه ل ه م يوم ا ل غ ي ا م ه الا ذلك هو الخسران المبين بعد كذا ربنا يبين جهنم يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يعني النار ف و ق و تحت قافله مره واحده ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي تتقون وبعد كذا ربنا يقول والذين جتنبوا الطاغوت أ ن يعبدوها ا ت ن ب ويعتبرو ا عبادة ا ل ش ط ا ن و ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن و ا ج ت ن ب و ا الاتباع على غير كتاب الله و س ن ة رسول الله ويجتنبوا ا ل ذ ن ا الطاغوت أ ن يعبدوها و أ ن ا ب و ا إ ل ى الله ربنا ذ ل للرسول ا يبشرهم لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون الغوله فيتبعون أ ح س ن أ و ل ئ ك الذين هداهم الله و أ و ل ئ ك هم أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب د ي ر أ ص ح ا ب العقول ا ل ب ي ض يفهم و ا كلام الله وينفذه و بدون ب ر د و بدون ضغط و ما معاه أ ي ب ر د ولا ضغط ولا إ ك ر ا ه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 إ ل اللهم أعنتنا ع ي يا ه ا ا برحمتك أرحم ر ربنا ربنا إصرا ا لا تأخذنا نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما ح تحمل ح م من ي ن ل ت على الذين ن ن غ ل اغفر ربنا ولا تحملنا ولا ما لا ا ط لنا وارحمنا أ ن ت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ونسألك اللهم ربي